يقول الامام ابو الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين الشهير بابن رجب الحملي رحمه الله تعالى الحديث السابع قال عن تميم الداري رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم قال الدين النصيحة الدين النصيحه الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم الحديث رواه الإمام مسلم وقد بدان الكلام على هذا الحديث في مجالس سابقة وعرفنا أن هذا الحديث أصل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي تميزت به هذه الأمة عن غيرها من الأمم والتي جعل الله سبحانه وتعالى نجاة هذه الأمة فيه وكان سببا في هلاك من قبلنا من الأمم كما أخبر الله جل وعلا بذلك حيث قال كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يصنعون وأما هذه الأمة فأثنى الله جل وعلا عليها بهذا الفعل أيذ قال سبحانه جل وعلا كنتم خير امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله فلهذه الاسباب الامر بالمعروف النهي عن المنكر كانت هذه الامه خير امه اخرجت للناس لذلك النبي صلى الله عليه وسلم حرص على أن يعلم أمته وينبههم ويرشدهم إلى أمر الأمر إلى مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأنهما من أهم اعمال أعمال العبادة والطاعة ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في قول مجمل وفي جوامع الكلم الدين النصيحة الدين النصيحة فأنه يقول جل أعمال الدين وأهم أعمال الدين تتمثل في النصيحه نصيحه الانسان فيما يقوم به تجاه نفسه تجاه ربه تجاه نبيه تجاه كتاب الله تجاه ائمه المسلمين تجاه عامه المسلمين الدين النصيحه قلنا يا رسول الله يعني استفصل الصحابة رضوان الله عليهم كيف يقومون بهذه المهمة كيف يؤدون هذه النصيحة قلنا يا رسول الله لمن يعني النصيحة تؤدى ولمن النصيحة تساق فقال لله والنصيحة تكون لله يعني في إخلاص العمل والطاعة له سبحانه وتعالى في إخلاص العبادة له جل وعلا في أداء العبادة له سبحانه وتعالى حق أداء في القيام بها على الوجه المطلوب لله ولرسوله تكون بالإيمان به وبطاعته وباتباعه وبمحبته وبالتأسي بأقواله وأفعاله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وتكون لكتاب الله وذلك بقراءته بتدارسه بتدبره بتعظيمه بتوقيره باحترامه بعدم تعرضه لأي إهانة بأي نوع كان أنواع الإهانة فإن هذا الكتاب كتاب مقدس أنزله الله سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات كلم به جبريل ونقل جبريل ما كلمه الله به إلى نبيه صلى الله عليه وسلم وألقاه عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وقرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأمة أحفظهم كتاب الله تلاه عليهم حق التلاوة قرأه طبقه نفذ أحكامه حتى إنه صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن وهكذا ينبغي للأمة أن تتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا القرآن تلاوة وحفظا وعملا وعلما وتعدبا لأن الله تعالى إنما أنزل هذا القرآن ليكون حجة على الناس أنزل هذا القرآن هدى وبينات من الهدى والفرقان انزل هذا القرآن ليعمل الناس بما جاء به من احكام انزل هذا القرآن ليتعدب الناس بادابه ولهذا امرهم سبحانه وتعالى ان يتدبروه وبينا ان الذين يحملون القرآن ولا يعملون به برب لهم مثل بمن قبلهم كمثل الحمار يحمل اسفارا ويأتي هذا القرآن يوم القيامة يشكو أمره إلى ربه وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا اتخذوا هذا القرآن مهجورا لذلك نهاهم ان يقعوا في مثل هذا وعليهم ان يتدبروا القران ومن النصيحه التي تقدم ايضا النصيحه لائمه المسلمين وذلك بطاعتهم فيما امر الله وذلك بانفاذ بيعتهم التي بايع الناس لهم فيها وذلك بعدم الخروج عليهم وذلك بالنصيحة لهم فيما يستشكلوا على الناس يبينون لهم ما يخفى عليهم من أمور حياتهم بحيث يحملونهم على أن يعملوا بما جاء في كتاب الله وبما سنى لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وهكذا النصيحة لعامة المسلمين لكل فرد من افراد الامة اذا رأيت قصر في امر تنصحه بان يعمله واذا رأيته تكاسل عن حكم من احكام الشريعة نبهته لان يؤديه وهكذا تكون النصيحة وتكون النصيحة بالمعروف وتكون النصيحة بأساليب بحيث لا ينفر منها من يسمعها وبحيث يتقبلها من تعرض عليه ومن ينصح بها دون أن يترتب على ذلك عنة أو يترتب على ذلك ما تأخذ النفوس يعني أن تاخذ نفسه تأخذ تأخذه العزة بالإثن لأن أسلوب النصيح الذي وجه إليه كان غير مناسب لأساليب النصيحة التي شرعها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا كنا عرضنا في دروس ماضية جملة هذه المعاني ووقفنا عند مسألة كيف تقدم النصيحة لهذه الانواع والجهات لله وللرسول وللكتاب ولأمة المسلمين وعامتهم ووقفنا عند الكلام على النصيحة النصيحة التي تقدم لكتاب الله قال واما النصيحة لكتاب الله فشدة حبه يعني الكتاب وتعظيم قدره اذ هو كلام الخالق وشدة الرغبة في فهمه لان الله سبحانه وتعالى قال هو الذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات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 وشدة العناية لتدبره والوقوف عند تلاوته لطلب معاني ما أحب مولاه أن يفهمه عنه ولذلك كان الصحابة رضوان الله عليهم يستمر ويظل الواحد منهم سنوات كي يتعلم السورة من القرآن يروى عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه مكث ثمان سنوات يقرأ في سورة البقرة لا تمر به آية إلا سأل عنها ومتى نزلت وفيما نزلت وما فيها من أحكام واستنباط فتعلم القرآن وتعلم العمل بالقرآن وتفهم ما أنزل الله سبحانه وتعالى من قرآن قال ويقوم به له بعد ما يفهمه ومعنى يقوم به إما أن يقوم به الليل وإما أن يقوم به يعني يعمل به وكذلك الناصح من العباد يفهم وصية من ينصحه وإن ورد عليه كتاب من عني بفهمه ليقوم عليه بما كتب به فيه إليه فكذلك الناصح لكتاب الله ربه أو لكتاب ربي فكذلك الناصح لكتاب ربي يعنى بفهمه ليقوم لله تعالى بما أمر به كما يحب جل وعلا ويرضى ثم ينشر ما فهمه في العباد يعني ينشره يعلم الناس ما فهمه من كتاب الله لأن الله تعالى أمرنا بذلك ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك قال بلغوا عني ولو آية ونضر الله رعا سمع مقالتي فوعاها فبلغها إلى من لم يسمعها فرب مبلغ اوعى من سامر ورب حامل فقه لمن هو أفقه منه قال ثم ينشر ما فهم في العباد ويديم دراسته بالمحبة له والتخلق بأخلاقه والتأدب بآدابه هذه هي نصيحة الإنسان لكتاب الله جل وعلا وأما النصيحة لرسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فالناس على أمرين من كان في حياته عليه الصلاة والسلام يعيش معه ومن جاء من بعدهم يعني بعد وفاته صلى الله عليه وسلم أما من كان في حياته فبذل المجهود في طاعته يعني طاعة النبي صلى الله عليه وسلم ونصرته ومعاونته وبذل المال اذا اراده والمسارعه الى محبته لان هذه علامات الايمان التي تميز بها الصحابة رضوان الله عليهم ولهذا قال تعالى يا أيها النبي إننا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمن بالله ورت بالله يا أيها النبي إننا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمن بالله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وعصيلة وقال محمد الرسول الله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 لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا قال وأما بعد وفاته فالعناية بطلب سنته والبحث عن أخلاقه وآدابه ولهذا كان الصحابة رضوان الله عليهم يسألون عن ذلك فجاء رجل يسأل عائشة رضي الله تعالى عنها عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له أما تقرأ كتاب الله أما تقرأ القرآن قال بلى قالت فكان النبي صلى الله عليه وسلم خلقه القرآن يعني يتخلق بما أمره الله به يعمل ما أمر به ويسترد ما نهي عنه قال فالعناية بطلب سنته والبحث عن أخلاقه وآدابه وتعظيم أمره ولزوم القيام به وشدة الغضب والأعراض عمن تدين بخلاف سنته والغضب على من ضيعها لاثره دنيا وإن كان متدينا وإن كان متدينا بها وحب من كان منه بسبيل من قرابه يعني من قرابة النبي صلى الله عليه وسلم أو صهر يعني ينبغي أن يحب هؤلاء لقربهم من النبي صلى الله عليه وسلم لا سيما أهل الطاعة منهم قال من قرابة أو صهر أو هجرة أو نصرة أو صحبة ساعة من ليل أو نهار لأن هذه الصحبة تثبت بلقاء النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك عرف, الصحابة عرف العلماء الصحابة بأنهم من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك أو صحبة, أو صحبة ساعة من ليل أو نهار على الإسلام والتشبه به في زيه ولباسه لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا بذلك حيث قال قد كان لكم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وأما النصيحة لائمه المسلمين قال فحب صلاحهم ورشدهم وعدلهم وحب اجتماع الأمة عليهم وكراهه افتراق الامه عليهم والتدين بطاعتهم في طاعه الله عز وجل والبغض لمن را الخروج عليهم وحب اعتزاء وحب اعزازهم في طاعه الله عز وجل هكذا لان الله تعالى يقول يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم وأما النصيحة للمسلمين يعني لعامتهم فإنه يحب لهم ما يحب لنفسه لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ويكره لهم ما يكرهه لنفسه ويشفق عليهم ويرحم صغيرهم ويوقر كبيرهم ويحزن لحزنهم ويفرحوا لفرحهم وإن ضره ذلك في دنياه كرخص أسعارهم يعني خاصة من التجار إذا ما رخصت الأسعار قد ينالهم شيء من الضرر لكن لا ينبغي أن يكره ذلك لأن هذا الفعل إنما فيه مصلحة للمسلمين وإن كان في ذلك فوات ربح ما يبيع من تجارته وكذلك جميع ما يضرهم عامة ويحب صلاحهم وإلفتهم ودوام النعم عليهم ودوام النعم عليهم ونصرهم على عدوهم ودفع كل أذن ومكروه عنهم يقول وقال أبو عمرو بن الصلاح النصيحة كلمة جامعة تتضمن قيام الناصح للمنصوح له بوجوه الخير اراده وفعلا فالنصيحة لله تعالى توحيد فالنصيحة لله تعالى توحيده ووصفه بصفات الكمال والجلال وتنزيهه عما يضادها يعني يضاد صفات الكمال والجلال لأن الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وتنزيهه عما يضادها ويخالفها وتجنب معاصيه والقيام بطاعته والقيام بطاعته ومحابه بوصف الإخلاص يعني لا بد أن يكون كل ذلك مقترنا به بالإخلاص والحب فيه والبغض فيه وجهاد من كفر به تعالى وما باه ذلك والدعاء إلى ذلك يعني إلى الإيمان بالله جل وعلا والحث عليه والنصيحة لكتابه جل وعلا الإيمان به وتعظيمه وتنزيهه وتلاوته حق تلاوته والوقوف مع أوامره ونواهيه وتفهم علومه وأمثاله وتدبر آياته والدعاء إليه وذب تحريف الغالين وطعن الملحدين عنه هكذا تكون النصيحة لكتاب الله والنصيحة لرسوله صلى الله عليه وسلم تكون قريب من ذلك الإيمان به وبما جاء به وتوقيره وتبجيله والتمسك بطاعته وإحياء سنته واستشارة علومها ونشرها ومعادات من عاداها من عاداه يعني النبي صلى الله عليه وسلم ومن عاداها يعني سنته وموالات من والاه ووالاها والتخلق بأخلاقه صلى الله عليه وسلم والتأدب بأدابه ومحبه آله وصحابته رضوان الله تعالى عليهم والنصيحه لائمه المسلمين تكون معاونتهم على الحق وطاعتهم فيه وتذكيرهم به وتنبيههم في رفق ولطف ومجانهبه الوثوب عليهم يعني الخروج والدعاء لهم بالتوفيق وحث الاغيار على ذلك يعني حث الاخرين على ان يفعلوا ذلك يعني ما سبق قال والنصيحه لعامة المسلمين ارشادهم الى مصالحهم وتعليمهم امور دينهم ودنياهم وستروا عوراتهم وسدوا خلاتهم ونصرتهم على أعدائهم والذب عنهم ومجانبة الغش والحسد لهم وأن يحب لهم ما يحب لنفسه ويكره لهم ما يكرهه لنفسه وما شابه ذلك قال ومن أنواع نصرهم بدفع الاذى والمكروه عنهم ايثار فقيرهم وتعليم جاهلهم ورد من زاغ منهم على الحق عن الحق في قول او عمل بالتلطف في ردهم الى الحق والرفق بهم في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر محبة لازاله فسادهم ولو بحصول ضرر له في دنياه يعني ولو كان بشيء من القسوة كما يقول وقسى ليزدجر ومن يكو حازما فليقسو احيانا على من يرحم وهكذا انما شرعت الحدود من اجل أن تطهر الناس ومن أجل أن يكون فيها ردع وأن يكون فيها عظى وعبرة ولهذا قال بعض السلف وددت أن هذا الخلق أطاع الله وان لحمي قرض بالمقاريط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 حتى يكون آخر شيء منها خروج نفسي يعني كأنه رحمه الله يتمنى أن يحمل الناس على فعل الخير ولو أدى ذلك إلى تلفه قال من أنواع النصيحة أو من أنواع النصح لله تعالى وكتابه ورسوله وهو مما يختص به العلماء يعني ينبه هنا الشاعر رحمه الله الى ان هناك انواع من النصيحه لله ولكتابه ولرسوله ولائمه المسلمين وعمتهم تلزم العلماء العلماء العاملين لأنهم هم ورثة الأنبياء وهم الذين يقومون بما جاءت به الرسل ولذلك يختصون بنوع من النصيحة قد لا تكون لسائر الناس من هذه النصائح الخاصة بالعلماء رد الأهواء المضلة بالكتاب والسنة الأهواء التي تنتشر والدعاوى الباطل التي يطلقها أهل الباطل على علماء المسلمين أن يردوا ذلك من خلال ما تعلموه من الكتاب والسنة كما قال تعالى والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا لأن الله سبحانه وتعالى وهبهم من العلم ما زاد على غيرهم فعليهم أن يردوا هذا الباطل من خلال ما فقهوا من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبيان دلالتهما على ما يخالف الأهواء كلها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 من زقاتهم الذين تقبل رواياتهم، لأن هذا دين لا ينبغي أن يكون فيه شيء من المحاباة. ومن أعظم أنواع النصح أو النصي أن ينصح لمن استشاره في أمره، كما قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إذا استنصح أحدكم أخاه فلينصح له. وفي بعض الأحاديث. إن من حق المسلم على المسلم أن ينصح له إذا غاب ومعنى ذلك أنه إذا ذكر في غيبه أو ذكر إذا ذكر في غيبه, غيبه بالسوء أن ينصره يعني يرد غيبته ويرد عنه وإذا رأى من يريد أذاه في غيبه كفه عن ذلك اي منعه فهذا نوع من النصح فان النصح في الغيب يدل على صدق النصح فانه قد يظهر النصح في حضوره فانه قد يظهر النصح في حضوره تملقا ويغشه في غيبه ولذلك كان من المناسب ان من انتهكت حرمته في غيبته ان ينصح له برد تلك الغيبة وقال الحسن يعني البصري انك لن تبلغ حق نصيحتك لاخيك حتى تأمره بما تعجز عنه قال الحسن وقال بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيدي إن شئتم لا لكم بالله أن أحب عباد الله إلى الله الذين يحببون الله إلى عباده ويحببون عباد الله إلى الله ويسعون في الأرض بالنصيحة وهؤلاء هم الذين يقومون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهؤلاء هم العلماء الذين يبينون للأمة ما يجب عليهم وقد قال فرقد السبخ قرات في بعض الكتب المحبه لله عز وجل قرأت في بعض الكتب المحب لله عز وجل أمير مؤمر على الامراء زمرته اول الزمر يوم القيامة ومجلسه اقرب المجالس فيما هناك والمحبة منتهى القربة والاجتهاد ولن يسأم المحبوب من طول اجتهادهم لله عز وجل يحبونه ويحبون ذكره ويحببونه الى خلقه يمشون بين عباده بالنصائح ويخافون عليهم من أعمالهم يوم تبدو الفضائح أولئك أولياء الله وأحباؤه وأهل صفوته أولئك الذين لا راحة لهم دون لقائه هذا ما نقله عن فرقد السبخي أحد علماء الذين أو علماء النفس الذين عنوا بمعرفة النفس وما ينبغي لها وما يجوز لها وما هي الأساليب التي يروضون بها هذه النفوس لفعل الخير وهم الذين يسمون بعلماء السلوك قال وقال ابن عليا وقد دعى المؤلف ابن رجب الحنبلي رحمه الله بعد ان يفرغ من ذكر ما يتعلق في المسألة من كتاب وسنة يتبع ذلك باقوال علماء السلوك ليقرب للناس المعاني التي يعني ينبغي ان تعرف من هذه النصوص قال وقال ابن علي. في قول أبي بكر المزني ما فاق أبو بكر رضي الله تعالى عنه يعني أبا بكر الصديق أي ما فضل وما ما فضل على هذه الأمة وما زاد عليها بكثرة الصلاة والصيام والقيام وإنما كانت الزيادة بما وقر في قلبه من الإيمان ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه لو وزن إيمانه بإيمان الأمة لرجح إيمان أبي بكر يقول ما فاق أبو بكر رضي الله عنه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بصوم ولا صلاة ولكن بشيء كان في قلبه ذلك هو الإيمان قال الذي كان في قلبه الحب لله عز وجل والنصيحة في خلقه وهذا ضرب نوع من أنواع الإيمان وقال الفضيل بن عياط ما أدرك عندنا من أدرك بكثرة الصلاة والصيام وإنما أدرك عندنا بسخاء الأنفس وسلامة الصدور والنصح للأمة وهي من أعمال الإيمان وسئل ابن المبارك اي الاعمال افضل قال النصح لله وقال معمر كان يقال انصح الناس لك من خاف الله فيك لانه يعطيك حقك ولا يظلمك وكان السلف رحمهم الله اذا ارادوا نصيحة احد وعظوه سرا وهذا ايضا يعني امر ينبه له الامام ابن رجب رحمه الله وهو من الامور الهامة لان النصيحة في السر نصيحة وتعليم والنصيحة بين الناس فضيحة ولذلك كثير من اهل العلم يحس عليها حتى لا يبطل العمل ولا يفسد قال وكان السلف رحمه الله اذا نصحوا نصيحة او اذا ارادوا نصيحة احدين وعظوه سرا حتى قال بعضهم من وعظ اخاه فيما بينه وبينه فهي نصيحة ومن وعظه على رؤوس الناس فانما وبخه وقال الفضيل المؤمن يستر وينصح والفاجر يهتك ويعير وقال عبد العزيز بن ابي رواد كان من كان قبلكم اذا راى الرجل من اخيه شيئا يامره في رفق فيؤجر في امره ونهيه وان احدهم وإن أحد, وإن احد هؤلاء يخرق بصاحبه فيستغضب أخاه ويهتك سره يعني وإن بعض الناس من يجهر بالنصيحة وهذا فيه حماقة يعني يحمق صاحبه يخرق بصاحبه فيستغضب أخاه أي فتكون النتيجة أن من شهر به غضب وأن من شهر به هتك سره وأن من شهر به لا يقبل النصيحة قال واسئل بن عباس رضي الله تعالى عنهما عن أمر السلطان بالمعروف ونهيه عن المنكر فقال إن كنت فاعلا ولا بد ففيما بينك وبينه قال وقال الإمام أحمد رحمه الله ليس على المسلم نصف الذن هذه نقطة أخرى مسألة أخرى يعني هل للمسلم أن ينصح غير المسلم الظاهر والله أعلم أن له أن ينصحه وعليه أن يحثه لأننا مأمورون بتبليغ دين الله لغير المسلمين فننصحهم وتبليغ دين الله لغير المسلمين من نصحهم إذا كان فيما يتعلق بالدين وفيما يتعلق بأمور الشريعة وهكذا علينا أن ننصحهم فيما يتعلق بأمور المعاش وبأمور الدنيا لأن في نصهم يعني إصلاح لاحوال المسلمين ولذلك يقول هنا ما نقله عن الإمام أحمد ليس على المسلم نصح أو نص ليس على المسلم نصح الذمّي وعليه نصح المسلم يعني أن هذا فيما لو لو تزاحم يعني فيما لو خير او امامه ليس امامه الا ان ينصح واحد منهم فليبدأ بالمسلم لان المسلم يعني مطلوب منه ان يستمر وان يبقى واما الذمي فلان الحياة يعني له ان يعيش بين اوساط المسلمين بدينه ما دمنا قد أعطيناه ذمتنا لكن هذا لا يمنع من أن ندعوه ومن أن ننصحه فإنا في دعوته ونصحه يعني الخير الكثير وقد مر بنا فيما مضى أن رجلا أو أن غلاما يهوديا كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فعاده ثم قال له أسلم وهذه النصيحة فنظر الغلام إلى أبيه فقال له أطعب القاسم فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي أنقذه من النار فالنصيحة للذمي مطلوبة لكن يحمل كلام الإمام أحمد رحمه الله على فيما إلو تزاحمت فانه يقدم المسلم على غيره وقال النبي صلى الله عليه وسلم والنصح لكل مسلم يعني ان يبدا بذلك وان ينصح لجماعه المسلمين وعامتهم